sahati ya tuyur gannili ala husni alashiq mili sahati ya جما يرسم اجمل بسمه بشفاف الجمره خلي الورد بكاسه تتعطر انفاس من ينثر عطر الليال بهالفرحه مرت اعذب نفحه لاعلان البشره حامل جار التوج ذكر لي لما تزوج بتعمل زغره ساهي سعيد ومباهي تقلدهم فرح دها اي سعيد ومبارك تظل دومي فرح دارك على حب فاطمه وحده غزل يا صاح غني لي يا على غصن العشق على غصن العشق شو عاجل شو عاجل من كل صوب عايشه فرح مني هاي الليله الحفله الفردوس الاعلى صوت الحب غنى والمعرس من يحضر لابس ثوبه الاخضر بالزهره مهنه املاك تزفه والقرار بتفه اثار الحنه الحنه النوريه عجنتها الحويه من ماي الجنه عليهم طاف من الابتان نسيم الروح والريحان وعليهم طاف والولدان بنسيم الروح والريحان من الباري الفرح معقود مع كف العقد باغي رصار النشف الطاغل للعدل مرسال وباجواء الرحمه اتملت هنامه بالسبت الاول صار الحيد رضوى وللسهره السلوه حين عليهم هل يبهر كل من شاف من حسنه واوصافه كامل ومكمن اي يوسف جمال الموج تبش ناصف يجنن بيه الف يوسف زليخه مولدتنا دي بدر لولاه غني لي نور ايي صحتي يا طيور غني لي وسليل شقيمي جاءت النور في الدلكم اي شفراح مليلي بالنور الرباني نور السب الثاني العالم يسطع شع بشعبان واصبحت دره ولا ارواح صار لا الكفر رابب حجر الزمره والفارس للز والياقوت الحمرة من تتزوج دره من عندها شي يطلع واذا البحرين يلتقيان نتيجه لق لقمرجان وجبريلي سما ايصيح يا مدح غني صحيت يا طيور غني غني, غني, العشق غني, يا بنور غني, غني العشق النور يعيش فراح جا جلا نور صار بعضا الصوره بالعتره تجسد هذا النور السحري يشبه كوكب دري تولد من فرقد من السهره وحيدار اعطيناك الكاوتر ذريه احمد مثل زيات الانوار لو لم تمسسه نار يبقى يتوقع النور الكوكب حسن وحسين وانس تمثل النور الكوكب حسن وحسين كويس فضل ند فضلهايل كرامه وعايه المصباح غني لي